بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب قصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونديرا تعرض أثرهم فهم لا يسمعون فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه في آذاننا أره وفي آذاننا وفر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل أنا بشر مثل كيوها إلي أنما إلهكم إله واحد استقيموا إليه واستغفرون ويل للمشركين الذين لا يعثون الزكاة وهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم عذاب غير ممدوح قل إنكم لتفترون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنذار ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيين فوقها وظهرت فيها وترت فيها وَقَدَّرَ فِيهَا في فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ الْسَّائِلِينَ ثُمَّ إلى إلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ إِتْيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا إِتْيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ أَتَيْنَا سبع سَمَاوَاتٍ فِي بِكُلِّ سَمَاءٍ أَمْر وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا دارف تكسير العزيز العليم فَإِنْ فإن أعرضوها قل أنذرتكم صاعفة مثل صاعفة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم وبالخلفهم أن لا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائفة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير حق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحتون فأرسلنا عليهم ريحا طرصرا في أيام نحسات لنذيبهم عذاب الهدي في الحياة الدنيا والعدام الآخرة أفزى وهم لا ينصرون وعما ثمود فهديناهم فاستحقوا العمل على الهدى فأخذتهم طائقة العذاب الهود بما كانوا يكسدون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون يوم يحشر أعداء الله إلى النار هم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأمصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتكنا الله الذي أنتك كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستفرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أذصاركم ولا جلودكم ولا فن ولكن ظننتم أن الله لا يعلم بهيرا مما تعقلون وذلك ظنكم الذي ظننتم برتبكم أرزاكم فأصبحتم من الخاسرين قَيِّسْ بِرُوفَ النَّارِ مَثْوَالَهُمْ وَقَيِّسْ تَعْتِبُوا فَمَعْهُ مِنَ الْمَعْتَبِينَ وَقَيِّبْنَا لَهُ الْقُرَنَ أَفْزِيَانُ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنَ, قبلهم من الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَوْمَتَ ال وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والاعذير عللكم تغلبوا فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوا الذي كانوا يحملون ذلك جزاء عساء الله لنا لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجهدون وقال الذين كفروا ربنا أين الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أبدامنا ليكونا من الهسفين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقافوا نزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبحروا بالجنة التي كنتم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتري أنفسكم ولكم فيها ما تستعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسد قولا إن من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المشتبين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عداوةٌ فَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا عَيْنُكَ رَآهَا إِلَّا الَّذِينَ شَذَرُوهَا مَا عَيْنُكَ رَآهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِنَّ يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم وإن كنتم إياه تعبدون وإن استكبروا فالذين عند ربك يسبقون له في الليل والنهار وهم لا يسألون ومن آياته أنك ترى الأرض طاشعة فإذا أزلنا عليها الماء إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحِينَ أُوْسَأْ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِذُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَقْصُونَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْنَيْعَتِهَا مِنْ أَيِّمِ الْبِيَانَ إِمَّا لُعْبُهُ مَا جَاءَتُمْ إِنَّهُ بِمَا تعملون بصير إن الذين كفروا من ذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من يَدَيْهِ وَلَا ولا من قلبه تنزيل حَكِيمٍ حكيم مَا ما لَكَ لك إلا ما كذكين للرسل من قبلك إن ربك لدو مغفرة ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي عرضي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم حما أولئك ينادون من مكان فعيدا ولقد آتينا موسى الكتاب فاخترف فيه ولولا كلمة سبقتنا الرب فلقضي بينهم وإنهم الذي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بغلاب للعبيد إليه يرد علم وما تخرج من ثمرات من أثمامها وما من أنسى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آبتنا كما من شهيد وضلعتهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من نحيص لا يخأم الإنسان من دعاء الخير وإن نفسه الشروف يأوس قنوط ولئن ألمناه رحمة من نَعِينَ بَعْدِ ذَرَارَةٍ أَمْسَتْهُ لَيْقُولَنَ هَذَا لِي لَيْقُولَنَ هَذَا لِي وَمَا أَبُو السَّاعَةَ قَاتِمٌ وَلَهِيْرُجِيَةُ إِلَى رَبِّهِنَّ لِعِنْدَهُ لَالْفُسْنَةِ وَلَنَبْعَى أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَلِمُوا لَنُذِيبَنَّهُمْ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ إِعْرَاضًا وَنَأْبَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا أَصَابَهُ الشَّرُّ فَجُودًا هَارِعًا وَأَرَأَيْتُمْ أَيْنَ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنْ لَغِبْتُمْ عَمَّ سَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صَبِّرْ لِيَآتِيَنَّهُ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُ حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يقف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في برية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء مصيد